بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَخْبِرُكُمْ يَوْمَ يُفِرُّ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إن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 وَإِن كلُلمَا بَعتُم لِتَوْفَِ لَهُمْ جَعَلُ أَقَابِعَهُم فيِي آذَهِمْ دَلُ أَْخَابِعَهُم فيِي آذَانهِمْ وَسْتَوُ شَْث آابَهُم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسغرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إن إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ومنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أمهارا بَلَكُم لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ قَلَّى اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا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 هُمْ نَاصِرُونِي وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُم مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا قَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا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 فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال ننح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين بيارا إن مَن كَانَ يَنْتَظِرُهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمناء. وَلِمُُؤمننينَ وَْمُؤمنِناتِ وَلَا تَزِد وَالمينَ إلا تَدَوَى